مباشرة طيب قال المصنف رحمه الله تعالى اقسام او كتاب الطهارة فما الطهارة يا طلبة العلم الطهارة لغة هي ماذا النظافة من الاقذار والادناس لكن ترى فرقا بين الطهارة والنظافة نعم فنحن على اصل لغوي. يقول الأصل عدم الإه ترادف فما الفرق بين النظافة والطهارة؟ إذا إذن الطهارة تشمل المعنوي وماذا والحسي إنما لفظ النظافة لا يقصد به إلى ماذا إلا الحسي فقط وهذا ما نقف منه على فائدة هي أن طهاره القلب من طهاره ماذا البدن طهارة القلب من تهارة وهذا لاصل علاقه الظاهر بالايه بالباطن لاصل علاقة الظاهر بالباطل. او لما يحصل بالامتثال لأوامر الله من طهاره الايه فالوضوء ان فعلته تطهر البدن بالماء وتطهر القلب بالامتثال لامر من رب العالمين وهذا من إفادات الشيخ السعدي رحمه الله عند تفسيره الآية إنما يريد الله ليه ليطهركم هذه آية التيمم قال وأين في التيمم التهر والرجل يمسح وجهه ويديه بالتراب أترى في ذلك طهرا قال هو الطهر الحاصل به للقلب بامتثال أوامر من إذاً القلب لا يكون طاهرا ما يزعم أقوام إلا بامتثال المرء لأوامر من او ان طهارة القلب تكون من طهارة البدن زال يشوف العوام يقولون ايه العقل السليم في الايه يبا كأن سلامة البدن من الامراض والاسقام والاوجاع تؤدي الى سلامة العقل فين؟ في التفكير والفكرة كذلك فان طهارة البدن لا اثر على طهارة القلب هنا قال البس من الثيابكم البياض كان القلب يصيب من الثياب ماذا صفاء البياض وطهاره البياض صحيح وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبالغ في طهاره الايه في الوضوء فيدلك حينا ويسلث الاعضاء حينا ويخلل حينا ويراعي الدواخل البدن كما كان يراعي الماخين عليه الصلاه والسلام وكان يبالغ في طهاره الامس الى اخره يبقى استفدنا فائدتين طهاره القلب إما انها حاصلة بامتثال اوامر الله أو انها حاصلة بطهاره الايه البدن لاصل علاقه الظاهر باليه في الباطن طيب يبقى هذا تعريفها فالطهارة هي النظافة يعني من الأقذار وقيل هي التنزه والكف عن الإثم أما تعريفها اصطلاحا فهي رفع ما يمنع من الصلاة ونحوها من الصلاه ونحوها من حدث او نجاسه بالماء او ما يقوم مقامه تعال إلى أفراد هذه التعريف قوله رفع ما يمنع من الصلاه ففعلا قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لأحدكم إذا أحدث حتى يتوضا إذا أحدث حتى يتوضا وهذا إجماع إلا في حق من أحدث قبل التسليمه الثانية فهل يلزمه الوضوء والإعادة أم أنه لا يلزمه ماذا وضوء ولا إعادة على خلاف ما بين الأحناف وماذا وجماهير أهل العلم وهي من احدث قبل التسليمه الثانية هل يلزمه وضوء وإعادة أم أن صلاته وقعت وتمت فلا يلزمه لا وضوء ولا إعادة ولا شك ان مذهب الجمهور ماذا أحوط وقد قال صلى الله عليه وسلم وتحليل والتسليم وقوله التسليم يعم ماذا تسليمتين فلا يكون قد حل إلا بماذا بوقوع التسليمة ماذا الثاني وعليه فيلزمه ماذا الوضوء والإعادة لأن هذا أحوف من جهة ولأن هذا ينصره الدليل من ال من جهة قلت أما شبهة الأحناف أن التسليم الثاني سنة وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم حينا تسليم واحدة الخاء وجهه ينحرف بها ماذا يمين وهذا وجه قوي مش كده لكن التسليم الواحدة حل بها في حق من ايه من نواها او انتواها صحيح فان قوله وتحليلها التسليم يصدق على صاحب التسليمه الواحده الذي حل بها ولا يصدق على صاحب التسليمتين الا انه اراد التسليمتين فالفرق بين الامرين في المقصد والنيش قولنا من الصلاه ونحوها فالحدث مانع من الصلاه ونحوها قلت مثال كالطواف وقد اختلف اهل العلم في الطائف على مذاهب ما بين اشتراط الوضوء ووجوب الوضوء واستحباب له الوضوء واما حجه القائلين بالاشتراط او الوجوب فحديث عليه الصلاة والسلام الطواف بالبيت صلاة فلما سماه صلاة تل ذلك على ماذا؟ اشتراط الوضوء ما كانت المشترطة فين؟ صلاة او على وجوبه الفرق بين الاشتراط والوجوب او قلنا بالاشتراط رجل طاف تبعت اشواط وهو داخل على الحجر في الشوط الكم السابع يبقى باقي له إيه خطوات احدث بطل طوافه فيعيد ومن قال بالوجوب يذهب فيتوضا ويتم طوافه منين من مكان حدثه عرفت الفرق ولا لا فمن قال بالاشتراط أبتدى طواف المحدث وأوجب عليه ماذا اعادته من أصله ومن قال بالوجوب أوجب عليه الوضوء والإتمام من مكانه حدثه والمسألة مبناها على أن الطواف بالبيت ماذا صلاة فهل قوله الطواف بالبيت صلاة يحمل على عمومه بمعنى أنه صلاة حتى يثبت العكس أو أنه صلاة معنى دون عموم المعنى، فأشرح هذه المسألة. من جعله صلاة معنى، إيه هو المعنى؟ إن الداخل على البيت لا يلزمه لا تلزم تحيته، وإنما ماذا؟ يطوف من حمله على هذا المعنى يبقى أصبح معنى الصلاة هنا قاصراً على ليه؟ على معنى هذا، فعليه لا تلزمه أحكام الصلاة في بقية ليه؟ الطواف مفهوم ولا لا بعيد هل قوله الطواب البيت صلاة محمول على عمومه ومطلقه بمعنى ان الطواف صلاة فتلزم في الطواف احكام ماذا احكام الصلاة من شروط من واجبات آخر ام ان قوله الطواب البيت صلاة تمام انما هو من باب تشبيه الطواف بالصلاه في معنى واحد ولا تثبت بقية الايه لما أقول لك أنت ذكي كمحمد لكنك تفارق محمد في صفات إيه؟ كثيرة هو معاه فلوس وأنت ما معاه فلوس صحيح هو متزوج وأنت ما متزوج وعنده أولاد وأنت ما عندك أولاد هو صعيدي وأنت إيه بحراني ولا بحري هو كذا وأنت كذا هو كذا فتجد ان فيه فروق إيه كثيرة وأن الاتفاق بينكم لم يثبت الا في معنى ايه واحد يبقى ما ينفعش ان انا اعطيك جميع احكام محمد ما تجيش تقول لي اكرمني ما تكرم محمدا اقول لك لا هو انت محمد انت مش محمد انما اكافئك على الايه على الذكاء بس ما اعطيك عموم الايه المكافاه فهمت المساله الان بالمثال ها متى تثبت لك كل الاحكام التي تثبت لمحمد لما تشبهه من كل من كل الوجوه في الاثنين لما تيجي مثلا في الشغل تقول انت بتديني مرتب اقل من محمد ليه احنا الاثنين مؤهل واحد احنا الاثنين سنوات خبرة ايه واحد. احنا الاثنين بنقوم بعمل ايه هو بيعمل في شغل هندسي ولا وأنا بعمل في إدارة انت هو مسؤول عن موقع كذا وأنا مسؤول عن موقع كذا هو بيشتغل عشر ساعات وأنا بيشتغل عشر ساعات يبقى اقتضت هذه المشابهه الكاملة بينكما ان تثبت لكما ايه تمام لكن لو جيت عملت شغلانه واحده واعطيتك مكافاه مثل ما اعطيت من محمد تيجي بعد كده تقولي لا انا عايز مكافاه زي محمد اقول لك لا انت مش هو مدير عام وانت فقط مدير اداره تمام هو مؤهله مع ماجستير ودكتوراه وانت معك ماجستير فقط هو بيشتغل فترتين وانت تشتغل فترة إيه؟ واحدة هو سنوات الخبرة بتاعته اكتر من سنوات يبقى هنا هل قوله تواب بالبيت الصلاة يثبت للطواف جميع احكام الصلاة ام يثبت وجها واحدا المشابهة بين الصلاة والطواف فلو اثبتنا وجها واحدا تمام يبقى لا تثبت بقية الوجوه يبقى لا تثبت بقية الاحكام مفهوم قلت قوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاه والنداء ها هنا في قولي الطواف بالبيت صلاة بكمال الوصفيه فيكون فيكون للطواف ما يكون للصلاه ام ان قوله الطواف بالبيت صلاه من اثبات معنى الطواف من إثبات معنى الصلاه في الطواف كما لو دخل لو دخل المحرم الحرم فصلاته ماذا طوافه لا يتقدم على طوافي بماذا؟ بتحية مسجد او صلاة طيب نعملها نقاشية هذه هل فعلا طواب بالبيت صلاة فتثبت للطواف جميع احكام الصلاة ولا ان الطواب بالبيت الصلاة على معنى خاص ايه دا موافقة موافقة نازلتم <تصفيق> في تأثر بالمجالة النيابية طيب طيب من يقول على معنى خاص يرفع يده مستعد اخرج احد سهم في خنانتك على معنى صلاه انت غيرت المذهبك سريعا كده على معنى خاص انت بتقول على معنى خاص طب ليه على معنى خاص طب ليه ماذا ما الدليل عندك ما هو اكتفى بماذا بالمشترك اللفظي مشترك الايه الاسم زي ما قال للسيده عائشه لعلك نفستي والسيدة عائشه ما ولدت فقوله لعلك نفستي يعني ايه يعني حطي فاعطى للنفاس جميع احكام الحيض الا ما فرق الدليل بما يسمى عندهم الاشتراك في الاسم يقتضي الاشتراك في الايه في الحكم كتبتم من القاعده دي الاشتراك في الاسم يقتضي الاشتراك فين يكتب كده فائده عارضه اشتراك في الاسم يقتضي الاشتراك فين كما قال للسيده عائشه لعلك نفستي فجعل للحيض للنفاس جميع احكام الايه الحيض صحيح كما تحرم وطء الحائض يحرم وطء ماذا نفسها. تحرم صلاة الحائض تحرم صلاة النفساء يا حرم صوم الحاد يا حرم صوم انك لن تجد في القرآن نصا على عدم صلاه ماذا النفساء ولن تجد في السنه نصا على عدم صيام النفساء فجبنا كل الاحكام بمنين ها؟ من قوله لعلك فلما سمى الحيض نفاسا دل ذلك على اشتراك ماذا احكامهما فلما سمى الطواف صلاة دل ذلك على اشتراك احكامهم عندك شيء اخر غيره قول ماذا في ذلك طب ما في الحديث اذن بالمنطق وقال الا والاستثناء حج عليك صحيح لان الاستثناء فرع من اصل كتبتم من القاعده دي الاستثناء فرع منين من اصل مش كده يبقى الأصل انها صلاه إلا ما فرق الدليل زي فين ها زي في الكلام فاذن بالكلام وهنا هبيب فائده وجدا الا ان الله اذن فين ما قالش في الكلام قال في المنطق ايه الفرق هذا سؤال بمكافأة بس لعل يجي اه قول يا طيب الفرق بينهما طيب مثلا لو أنك لو انك زدت على هذا فاحسنت لا ما يحصل الكلام غير هكذا يكون كلاما <تصفيق> ايه هو انت اقتربت بس هو فعلا الفرق بينهما في القله والكسر الكلام يشمل اللغو ويشمل كذا والمنطق يشمل الحق الكلام كثير والمنطق قليل كانه اشار بقوله إلا ان الله اذن في المنطق الا تزيد في الكلام فين في الطواف وأن تقتصر منه ايه على موضوع الحاجه من ازاي اللي بيعملوا الطواف ايه قاعدين بيحكوا قصه ايه الحياه وهم ماشيين فين في الطوار يعني انا بتسمع كده اتنين وهم ماشيين مع بعض عمالين يحكوا من اول ما ايه جات له التاشيره لغايه ما وصل وانت جيت امتى جيت امبارح والطياره واحكي له المطار ويحكي له في مطار الملك عبد العزيز ساعات والشنطه بتاعت اتبدلت وكل ده هم فين فاذا لماذا قال اذهل بالمنطق خلاص خذ نصف في يلا انت اسواني شكلك من كلاب شنطه <تصفيق> إيه؟ دم توك ولا في زكات ها في طيب هول معنى بقول دائما لكن هو يقتضي الاشتراك في الحكم فأنت عشان تفرق بأنت اللي تجيب الدليل لأننا على أصل القاعدة صح اشتراك في الاسم يقتضي الاشتراك فين في الحكم أنا ما قلتش في مطلق أنت بقى اللي تنفي ما احنا هنا في الاصل نتفصل الآية على معنى شرعي او معنى لغوي او معنى عرفي انتفى المعنى الشرعي بالاجماع فنزلنا الى المعنى العرفي الى المعنى اللغوي اللي هو صلي عليهم اللي هو الصلاة بمعنى الدعاء صحيح؟ طيب فالكلام ما في احنا قلنا الان قوله التوافل بيت صلاه هل هنا يقصد يعني قولي عموم الصلاة ولا يقصد ماذا خصوص الصلاه اثبات خصوص الصلاه للطواف يعني انها صلاه على معنى خاص وليست على معنى إيه؟ عام زي ما تقول لا سيف الا ذو الفقار طب ما في سيوف كتيرة لكن اثبات كمال الوصفيه له طب ما الدليل؟ هذا ما قلته انت تقوله بعبارة أخرى، ها ما الدليل؟ قول يا أهو كده؟ لماذا لا نعتبر الصلاء؟ ألا هات أحكام الصلاة وأحكام الطواف؟ هتجد بينهما مفارقاته كثيرة جدا. يعني شوف الطواف يفارق الصلاة في أحكام كثيرة منها الصلاة يشترط فيها استقبال القبله على قول من قال بالاشتراك الطواف لا يشترط فيه ليه؟ استقبال القبلة الصلاة فيها ركوع وسجود الطواف ما فيهوش ركوع الصلاة فيه ما فيهاش حركة كثيرة صحيح إنما الطواف فيه حركة إيه؟ فلو أعدنا بقى نستغطي وجوه الفروق أو الفروق بين الطواف والصلاة فبهذه الفروق ينتفي عن الطواف معنى الصلاة الكامل وتثبت معنى الصلاة على معنى إيه؟ خاص هذا هو الدليل لكن هنا تجيبني على الإشكال أعطيك المكفاة تم قد الطواف بالبيت صلاة والتنوين في لغة العرب يفيد كمال الوصفية كتبت ماذا هذه الفائدة التنوين في لغة العرب يفيد كمال لما نقول ربنا غفور يبقى مرتصف بكمال ماذا هذه الصفة فيغفر كل مغفرة حتى انه سبحانه وتعالى عم بمغفرته الحصوى حتى ولو قتل القاتل ماذا مئتين نفس فلا يغفر لقاتل المئة نفس الا انه سبحانه اتصف بماذا بل غفر للرجل بمجرد ماذا ما حملك على فعل قال خشيتك ايه يا رب يبقى اذا التنوين يفيد كمال الايه كمال الوصفية. فلما قال الطواف بالبيت صلاة يبقى اعطى للطواف كمال الوصفيه بانه ماذا صلاه ويتاكد اعطاء كمال الوصفيه بانه صلاه انه قال إلا والا استثناء منين من, من فرع لو جاوبتنا على هذين الفائدتين اوطيق المكافاه وأزيدك على هذا. دا يؤكد ما أنا ان إن أنت أتقضي تحيه المسجد ولا تسقط الصلاة إلا صلاة لأن الشيء لا يسقطه إلا شيء من جنته او أوجب منه. ما الذي يسقط عنك الصدقه انت معاك فلوس والفلوس دي هي بتاعت الزكاه تقول انا هتصدق اقول لك لا سقطت عنك الصدقه بوجوب الايه صحيح سقط عنك الجهاد ببر من ببر الوالدين فسقط عنك الايه الابن بوجوب ماذا الاعلى او الشيء يسقط شيء من جنسه سقط عنك سقطت عنك طاعه ابيك بطاعه من امك صح كما أضرب نعم يصخ الجهاد لإنه جعله في الرد به معه الجهاد أصله هو فرد كفاية أصله أصل الجهاد فرد كفاية لا الجهاد أصله فرد كفاية وليس فرد عين ده بتتكلم عن نوع من الجهاد هنا بقى لو دخل عدو تحول من جهاد إيه في فرق بين جهاد الطلب وجهاد الدفع في فرق بين جهاد الطلب وجهاد الايه بدليل الرجل لما جاء يجاهد بين يديه فاسمع مني اسمع مني وانا اريد الجهاد من الله عسى الله ان يجعل لنا سبيلا مناجئتك في الكلام قال له ان جئتك اجاهد معك قال احي والداك قال نعم قال ارجعي إليهم صحيح وفي روايات كما أبكيتهما اضحكهما وفي روايات إلزمهما فإن الجنة وفي روايات هذا يدل على أن بر والدين مقدم في الرد على ماذا واخذ مثالا أطرح ما منع أويسا بره بمن منعاه بر بام من الجهاد ومن ماذا ومن صحبة النبي وكان خير التابعين أما جهاد الدفع لأن جهاد الدفع فيه معنى زائد على الجهاد هو حفظ له النفس فعندئذ إذا كان في جهاد الدفع من حفظ النفس ارتقى إلى ربة الفرض العين صحيح طيب عود إلى المساله وأنا الآن ذكرت إشكالين صحيح والاشكالان هما الاول ان قوله صواب البيت صلاه والتنوين يفيد كمال الوصفيه يبقى اعطى كمال الوصفيه للطواف بانه ماذا صلاه بما دل على ماذا على مطلق الحكم للطواف انه صلاه ثم اكد كمال الوصفيه بالاستثناء والاستثناء فرع من, من اصل ها يعني انت تحتج عليهم هاتان ركعتان تمام هما سنه الطواف صحيح وهما سنه لا استغني بهما عن الطواف ولا استغني بالطواف عنهما ففي انفكاك جهه نعم ارفع صوتك اعد عليه على شرط إرفع صوتك بمئة ألف صلاة نعم في يعني أنت عايز تقول قوله البيت من باب إثبات كمان الأجر يعني أن من طاف بالبيت كمن صلى فيثبت له أجر مئة ألف الصلاة يعني الصلاة الليل الصلاة واحدة الصلاة واحدة. آه لا لا لا ما حمله أحد على هذا التأويل واذا انتبه جدا في مساله لا تستقل بماذا بفهمك صحيح هذه مساله مهمه جدا لا تستقل بفهمك وليكن لك ماذا سلف فيما تقول نحن امه اسنادها ايه متصل الى من الى النبي عليه الصلاه والسلام ولا زلنا بعد صغارا فين؟ في العلم لا ينبغي أن نسبق ائمتنا وعلماءنا به بقول واضح وأول ما يجب أن تتعلم مني لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام صحيح ومن تكلم بمسألة فليضع نصب عينيه من سلفك في فيما تقول هذا والله لمن عزة العلم الوصفية والاستثناء فرع من عصف أحسن هذا الجواب. قولوا التنوين هذه حقيقة لغوية. لكن لما جبنا الحقيقة الشرعية مفارقة الطواف الصلاة، فإذا تعارضت الحقيقة اللغوية مع الحقيقة الشرعية قدمت الحقيقة ليه؟ لإن مجال بحثنا إيه؟ شرعيات. صحيح. نما مجال بحثنا مشيه؟ شرع. كتاب لغة. فإذا تعارض فهم شرعي مع فهم اللغوي قدم الفهم ليه؟ شرعي. لسبب آخر إن الفهم الشرعي أخصت من الفهم اللغوي تمام والكلام يحمل على عرف أهلي أنا قلت تلك قواعد الآن الكلام يحمل على عرف من أهله يعني مش كده ولا لا يعني لو جيت صنايعي قال لك, وقال لك, وقال لك عايز كام أصطى قال لك بريه هل ترح تدي له عشرة خرش لا تدي له عشرة جنيهات لإن ده عرف من عرف اهلي ان البريز عا العشر عندهم إيه بريد تمام ناس فلوسها كتير <تصفيق> الله المستعان فالكلام يحمل على عرف من على عرف أهل والحقيقه الشرعية مقدمة على الحقيقة ليه على الحقيقة اللغوية هذه القاعدة ليه الثاني مش كده ذكرت بينهم أنا قاعدة أخرى ما اليوم أصحاب لا انا قلت كلمه لا لا أنا قلت كلمة في في الوسط مين؟ لا باس تأس إن شاء الله طيب يبقى إذا أول جواب جاءنا من مصطفى وهو إني ما قالوا من الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللي طب يجبنا عن الاستثناء يا مصطفى إلا أن الله أذن بالمنطق والاستثناء يكون فرعا منين؟ من اصل تقتسم انتما هذه انت مصطفى اقول ان الاستثناء يا طلبه العلم احيانا لا يكون على حقيقته مثال قوله تعالى لا يسمعون لغوا الا هل السلام لغ لو كان لغوا لما تكلم به رب العالمين سلام قولا ولو كان السلام لغوا لما تكلم به من الأنبياء والصالحون يبقى هنا الاستثناء ليس على حقيقته تمام ليس عليه شو باي جميل لم يفطر الآية دي ما تجذب الأسماء رحمه الله تعالى قال ايه قال هو لغوة باعتبار وليس لغوا باعتبار عشان كده استثناء فالفاء هو مستثنى من اللغوي يبقى لازم يبقى في معنى اللغوي انت بتقول للواحد في الدنيا السلام عليكم ليه الامان بيننا وايه فبتامنه بالكلمه دي اول تدخل عليه السلام عليكم يبقى بيفهم ايه في امان لكن لو قال لك لا سلام ولا كلام يبقى في حرب مش كده طيب هو في الجنه في خوف اصلا عشان يطلب الامان فيش خوف فالامان اصلا ايه فهو بهذا الاعتبار يعد لغوا لاستعماله لطلب الأمان والجن أصلا ضرئه ولكن باعتبار آخر لا يعد لغوا لأن الله تكلم به فهذا هو الوجه بين كونه استثناء من جهة وكونه ليس استثناء منين؟ إيه بقى الاستثناء؟ الاستثناء إذن هذا الاسم ليس على حقيقة الاستثناء كما قال تعالى وإذ قلنا للملائكة مثال اخر وإذا الملائكه الملائكة تسجدوا ليه فتجدوا إلا هو من الملائكة ها على حد تعبير أحد إخواننا ده ما ينفعش غفير مراحيل هو من الملائكة لا ليس من الملائكة طب لماذا استثناه يبقى إذن له وجه علاقة بالملائكة وجه وجه العلاقه انه كان معهم صحيح فشمله الأيه الأمر بالمعية صحيح ووجه النفس أنه ليس منهم ولذا قيل إبليس معهم وليس إيه فشمله الأمر بما كان معهم ي... و... وخرج منهم بأنه كان من الجن ففسخ عن ايه أم رب يبقى الاستثناء يكون متصلا وإيه ومنفصلا استثناء الشيء من جنسه هذا اسم استثناء إيه متصل واستثناء الشيء من جنسه هو استثناء منفصل ويمكن الآية تجمع بين المنفصل والمتصل السلام هنا متصل لأن لا يكون السلام لغوا لأن الجنة ضر أمان يكون السلام لغوا لأن الجنة ضر أمان ثم هو منفصل لأن السلام ليس لغوا لأن الله يتكلم به يبقى يحمل على وجهين وجه من جهة ووجه من خذ آية ثالثة الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم من على ضربين الوجه الأول اللمم الصغائر لأن الصغائر يبقى الاستثناء هنا إيه؟ منفصل لأن هنا الفواحش الكبائر فاستثنى الصغائر والصغائر ليست من الإيه؟ من الكبائر في قول آخر لكن اللمم اللي هي الكبيرة يلم العبد بها مرة ولا يعود وده موجود حتى في النظام العسكري اول قرنيك زنبي للعسكري ما بيقيت ايه بتحطله فين في الدوسيه من غير ما هي ما يعاقب يعني ال... القائد اللي هو لما بيفتح كده الدوسيه يلاقي العسكري ما عندوش اي جزاءات وجايبه ايه بورنيك الزنبي ومعامل ايه حاططهله فين في الدوسيه لو ارتكب زنبي اخر بيبتدي يعمل ايه يحاسبه يبقى إذا فعل العبد الذنب مرة واحدة لا يدخله تحت ليه تحت العقاب ولا المتائلة لان قوله اللمم يبقى متصل يبقى يجتنبون كبائر الاسم والفواحش إلا اللمم يبقى إلا ما ألموا به ماذا مرة وللتفتير الثاني إلا اللمم يعني إلا ليه فألك هي تحمل على المعنيين في حق أقوام إلا اللمم وفي حق اخرين الا اللمم الكبيره يلم بها مرة وفي حق اخرين الا اللمم اللي هي الايه صغائر فيكون متصلا باعتبار قوم ومنفصلا باعتبار إيه؟ فهمتم بالثلاثه امثله هذه ها لا باس عندي ان اعيد ما عندك مشكله ها هاتي بالقاعده لاستثناء نوعان منفصل وايه استثناء الشيء من جنسه هذا اسمه ايه ها؟ من جنسه متصل قام القوم إلا محمدا يبقى محمد إيه اجب مستثنى متصل صح لكن قام القوم إلا الحمار منفصل على فكرة المثال ده موجود في اللغة والله ما مش من عندي هذا ليس من عندي هذا موجود والله في اللغة أيوة ياخد الاعراب ده حالة ثانيه الاعراب دي حاجة تمام ما قلت إلا بحماره واصل المستثنى منصوب إلا إذا كان تام وإذا كان آخر المهم نعود. يبقى إذا الاستثناء منفصل وإيه إذا استثني الشيء من جنسه فهو ماذا وإذا استثني من غير جنسه طيب وقد يكون الاستثناء يحمل على الإيه على الوجهين فيكون متصلا باعتبار ومنفصلا إيه باعتبار ماشي الكلام طب هات مثال قال لا يسمعون فيها لغوا إلا طب هو السلام لغوا لو كان لغوا لما تكلم الله به ولكنه لغوا باعتبار آخر باعتبار معناه السلام باعتبار الفعل اللي هو فعل السلام اللي هو السلام عليكم هذا ليس إيه لغوا وباعتبار المعنى يكون لغوا ايه هو المعنى انت بتسلم على واحد ليه تؤمنه طب هل الجنه نحتاج فيها للسلام للتامين ده هي اصلا دار ايه دار امان يبقى فصار السلام لغوا باعتبار انها دار امان وليس لغوا باعتبار ان المتكلم به هو من ربنا فهمت يبقى هنا نرجع للاستثناء اللي معانا والاستثناء اللي معانا الا ان الله اذن فيه بالمنطق يبقى الاستثناء ده ليس على حقيقته تمام بمعنى يعني ما اذن الله فيه به من المنطق ليس لكونها ماذا صلاة كاملة لما دلت ادله الشريعه على مفارقه الطواف للصلاه في غالب الايه لما دلت أدلة الشريعة على مفارقة الصلاة للطواف في غالب الأحكام وعليه فلا يكون شرطا ليه لا يكون شرطا في الطواف عليه لا يكون الهدوء شرطا في الطواف لما يلحق المسلمون من ذلك من مشقة عظيمة والمشقة منتفاه في شريعة ربي صحيح؟ وهذه القاعدة المشقة والمشقة تجلب التيسير وأن تكليف ما فيه مشقة غالبة ممتنع هذا دليل على ان تكليف ما فيه مشقة ممتنع لا يكلف الله نفسا إلا ويضع عنهم والأغلال التي يبقى تكليف ما فيه مشقة غالبة إيه يبقى كل ما فيه مشقه غالبها فيه ولذلك اقعد النبي صلى الله عليه وسلم ابو اسرائيل لما كان ابو اسرائيل يقف في الشمس ونذر الا يتكلم والا يجلس والا يستظل وان يصوم فقال مروه فلايه وليستظل وال... وليتم صومه فأذن له بإتمام الصوم لأن المصام... الإتمام الصوم لا تلحق به مشقة إيه؟ غالبة ولم يأذن له بماذا؟ بال... بالوقوف ولا الوقوف في الشمس ولا عدم الكلام لان المشقة هنا إيه؟ غالبة بما دل على انتفاء تكليف ما فيه إيه؟ مشقة إيه؟ غالبة ولذلك كل ما كلفت به وغلبت عليك المشقة فيه سقط ايه فقط عنك فلو قلنا للناس يشترط الوضوء هذا فيه مشقة ماذا غالبة؟ لئل الرجل لأن هذا يؤدي إلى إيه؟ إلى عدم اتمام له وإلى ماذا؟ وإلى التعمق والتكلف والمشقة له. طيب يبقى إذن القول بالشرطية ماذا؟ أبطلنا. صحيح؟ قلت ولكن القول بالوجوب أقرب. طب ليه قلنا بالوجوب لأن القول بالوجوب تنتفي به المشقة من جهة صح ويثبت به الاحتياط من جهة تحتاط لماذا للعبادة لك توضات فإن كان واجبا عبادتك صحت وإن كان مستحبا فقد اديت العبادة على الوجه الأكمل قلت والقول بالوجوب هو القول المختار لما به تنتفي المشقة من جهة ومن الجهة الاخرى تتم العبادة على الوجه الايه اكمل دي بقى طريقه حسنه في الترجيح بين اقوال اهل الايه؟ العلم ودي كانت طريقه شيخ الاسلام ابن تيميه اذا تكافات الادله كان يخرج بقول وسط تجتمع به ماذا زي مساله ما نقد الوضوء بمثل الذكر فمن جهة في أدلة ومن جهة في أدلة تنفي في تنفي الوضوء فذهب إلى قول وسط وهو استحباب الوضوء من مس الإيه جمعا بين الأدلة يبقى دي طريقة حسنة في الترجيح يبقى إذن القول المختار هو وجوب الوضوء لماذا للطواف واضح يا طلبة العلمي قولنا من الصلاة ونحوها المساله الثانية مس المصحف هل يجب الوضوء لمس المصحف أم أنه لا يجب قلت ولا يجب الوضوء لمس المصحف على القول المختار من أقوال أهل العلم أو على القول الراجح اولا لانعدام الدليل على الوجوب وما كان الله ليضل قوما حتى يبين لهم ماذا ما يتقون فهذه الآية نص فأنه ما وجب على الناس وجب ماذا بيانه وبيانه ماذا بحجة وما كان الله يدل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ماذا إذا ما في دليل صحيح ثانيا قول السيدة عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان لما يدل على أن الأصل في الذكر جوازه في كل وقت وفي كل حين صح. قلت ومن لوازم الذكر ما يكون من مثل المصحف من لوازم الذكر مثل المصحف لأن مثل المصحف والذكر ماذا؟ مقترنان فحول لا فلما اسقطت وجوب الوضوء في اصل الذكر سقط وجوب الوضوء في فروعه كما ماذا المصح واضح ثالثا ضعف ادله الوجوب إما من جهتي الثبوت كحديث لا يمس القرآن إلا طاهر وهذا ضعيف من جهه فان صح يعني بعض اهل العلم ضعفه فان صح فهو محمول على معنى لا يمس القرآن إلا مسلم فجبت مني المعنى ده لان اصل الامر كان في بعثة الصحابة إلى اليمن بما يدل على أن المقصود بقوله طاهر يعني مسلم لأن لفظ الطاهر في لغة الشرع تستعمل بمعنى المسلم لأن الله تعالى قال انما المشركون نجس يعني بالله عليك ينفع واحد نيجي برئيس رئيس دولة <تصفيق> ينفع انما المشركون ايه فلفظه الطاهر من مفردات ماذا ها من معاني اه المسلمين. صحيح قال الامام الصنعاني كما ان لفظ الطاهر هي لفظه مشتركه كل الكلام ده ساشرحه عشان الناس اللي ما يشترك فيها الحدث الاكبر والحدث الاصغر فاصبحت محتمله والدليل اذا تطرق اليه الاحتمال بطل به الايه يبقى اجبنا سأشرح كل هذا على الدليل الأول من وجوه ثلاثه انه فيه ايه ضعف ثانيا ان لفظ الطائر هنا معناها مسلم بدليل اصل ورود الايه حديث خلي بالك دي لا تفسر آية او حديث إلا بما أن تعتبر بسبب الايه النزول هاضرب لك مثالا الايه تقول ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف ايه كلمة فلا جناح عليه معنا ان الصفا والمروه هو السعي مستحب ده السعي ركن في العمرة وعلى خلاف في الحج ما بين الركنية والوجوب صح لان الآية دي سبب نزولها تحرج الصحابة أن يطوفوا بين الصفا والمروة مع وجود صنم إساف وصنم نائلة فوق جبلي الصفا والإيه فقالوا ازاي هنطوف بين صنمين فربنا قال لهم فلا جناح عليه أن يتصوف بهما مع وجوده هذه الاصنام لانه معذور ولا قدره له على ازالتها والمصلحه المقابلة عظيمه جدا وهي مصلحه اداء العمره فلا يلتفت إلى مفسده وجود صحيح تمام طيب اذا اقول يا طلبه العلم ان لا بد من اعتبار بسبب الورود ضلال الخوارج جميل شوف ابن عمر يقول لك ايه عمدوا الى ايات نزلت في الكافرين فانزلوها على من على المسلمين لذلك ابن عمر لما جاء واحد يحتج بالايه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله قال له انما نزلت في محمد عندما قاتل من المشركين حتى لا تكون فتنه حتى لا يكون الشرك ولم تنزل فيكم ان تقاتلوا على الملك ويكون الدين لغير الله وفعلا كل من قاتل على الملك صار الدين لإيه آه دولة مدنية دولة ديمقراطية دولة ليبراليه دولة لا دينية ما في والرئيس يبقى نصراني أنا قلت حاجة ابن عمر الهاج وغدا بالمناسبة فيه محاضرة في عين شمس في مسجد حمزة إلى جوار محل المشهور التوحيد والنور في ميدان النعام عنوانه فقيه الفتن فقيه الفتن وهو بقى تطبيق هذه الفتنة على شخصية من؟ انزال شخصية الله بن عمر على هذه الفتنة لأن الله بن عمر هو أفقه الصحابة بالفتن لأننا افتقدنا في في الفترة السابقة دي ما يمكن تسميته بفقه الفتن لذلك سقط في هذه الفتنة من كثير كثير لا يحطون وحقيقة الفتنة كما قال حزيفة وحزيفة خبير الفتن أن ترى حراما ما كنت ترى حلالا فقد أصابتك الفتنة وأن ترى حلالا ما كنت ترى حراما فقد أصابتك الفتنة فالمحاضره غدا بعد العشاء بمسجد حمزه بمنطقه الايه النعام إلى جوار المحل المشهور التوحيد والنور وعنوانه فقيه الفتن الفتا فنعود يبقى عمدوا الى ايات نزلت فين في المشركين فانزلوها فين يبقى عشان نفسر ايه أو حديث لابد ان نعتبر بسبب الايه فسبب النزول سبب ورود هذا الحديث في ان النبي ارسل صلى الله عليه وسلم بعث الى ماذا الى اليمن يبقى يقصد بذلك لا يمس القرآن إلا طاهر يعني لا يمسوه إلا ماذا إلا مسلم لأنه رايحين الى ارض اهل كتاب وبدليل الحديث قال له فليكن اول ما تدعوهم اليه أن يوحدوا الله يبقى ده الجواب الثاني الجواب الثالث ان لفظ الطاهر انت متوضئ طاهر والغير متوضئ يبقى اصبحت لفظه ايه مشتركه بل المؤمن الجنوب يقال عليه ايه طاهر يبقى أصبحت لفظة مشتركة كما قال الإمام من الصنعاني في سبل الإيه؟ فلما أصبحت لفظة مشتركة إذا تطرق الاحتمال إلى الدليل بطل به ماذا يبقى الدليل اللي يحتمل معنيين ما ينفعش تاخدل نفسك تمام لأنه أصبح محتملا تمام خاصة ان في احتمال ترجح ان لفظة طاهر هنا معناها إيه؟ مسلم طيب نأتي للدليل الدليل الثاني عندهم وأما الدليل الثاني فالحديث فالآية لا يمسه إلا واحد يقول لي إزاي تقدم الحديث على الآية هذا باعتبار الدلالة لان دلالة الحديث أظهر من دلالة الآية لا يمسه إلا المطهرون قلت والآية خبر وليس الطلبة الآن ما علاقه اصلا لك خبر ما الدليل عليه ان الآية خبر؟ أفيش فلوس بعد خلاص؟ أعتقد الفك خلفه. لا نافية خلاص فيه. فقط عشان أجأت من من غير إذن. لا لا وفاء ذمتي. لا ليه؟ ليش حيأسر عن ميزانية فلا هنا نافية. ولو كان طلبا لكانت لا ايه ناهية وازالك شوف الآية سنقرئك فلا فلا لا هنا ايه نافية لو كانت لا ناهية يبقى محمد يمكن ان ينسى لكن لما كانت لا نافيه يبقى نافية ولذلك لا يقال ان القرآن ضاعت منه ايه آيات او نسيت منه ماذا حروف لان ربنا قال سنقرئك فلا فلا هنا نافية ولن نافية خبرية تمام ولما هي انشائية يبقى الايه خبر اولها ابن عباس وهو ترجمان القران بان المقصود بقوله لا يمسه الكتاب الذي فين في السماء وطبعا كل تفسير يخالف تفسير ابن عباس فهو إيه؟ رد ليه رد لأن النبي عليه الصلاه والسلام شهد لهم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل يبقى إذن هو امام هذا العلم ثالثا سياقه الآية لو تأملت سياقه الآية تتحدث عن اللوحة له في كتاب مكنون والكتاب المكنون اللي هو الكتاب المحفوظ ما هو مكنون يعني إيه؟ رابعا أن الآية قالت المطهرون ما قالت المتطهرون وما الفرق بين المطهرون والمتطهرون تاء اسمها تاء الطلب لما قال المطهرون يعني جبلة وخلقة وهم من الملائكة أما المتطهرون فهم البشر لأنهم يتطهرون فعلا وطلبا ولذا شوف في آية الحيض قال فلا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب ويحب المتطهرين ولذا كان يقول بعد الوضوء ماذا ولو صحت الزيادة هي عند الترمذي وبعض اهل العلم حسنها منهم الشيخ حسنها في بعض كتبه وتكلم عليها في كتب أخرى وإذا أطلق الشيخ فهو مين الألباني رحمه الله يبقى هذه من مصطلحاته درسنا إذا قلت قال شيخنا يبقى هو الشيخ مين آه الشيخ جميل وإذا قلت حسنه الشيخ أو ضعافه الشيخ فهو الشيخ الألباني فالشيخ الألباني حسنه في بعض كتبه وهي أن المرء ستودأ قال اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطاهرين صحيح طيب أجبنا عن الدليل الثاني تمام أنه يجوز للمسلم مس المصحف على غير ماذا على غير طهاره قلت وإن قلت بالجواب هذا لا ينفي الاستحباب. بل الاستحباب متأكد لقول النبي صلى الله عليه وسلم إني كرهت أن أذكر الله على غيره على غير صهارة إني كرهت أن أذكر الله على غيره على غير صهارة يبقى هذه المساله الثانية معنا في درس لي مضى ساعة وللتصالح طيب خلاص نخلي ال